بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله المسألة الخامسة وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل و في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب إنها بارك الله يكرم هذه المسألة الشاطبي سيتكلم فيها عن سبب من أسباب التفرق وبناها على المسألة السابقة وهي أن البدع تكون في العقائد كما تكون في العمليات لكن حتى لا يتصور متصور أن الخلاف الجزئي قد يؤدي إلى التفرق خلاف الجزئي اللي أشار له المصنف هنا والخلاف الجزئيات هو أشبه الخلاف في مسائل الاجتهاد السائر مسائل الاجتهاد الفقهي كان تكون هذه المسألة يقول العالم فيها قول والآخر يقول فيها قول من أهل السنة وهذا يرجح بدليل وهذا يرجح بسبب هذه من المسائل التي تكثر في مسائل العبادات أو المعاملات كالمسائل الجزئية مثلا في الخلاف في الحج. أو نحو ذلك فإن هذه مما يسميه أهل العلم الخلاف في مسائل الاجتهاد ويضعون له ضابطاً مهماً ويقولون الخلاف في مسائل الاجتهاد السائق وهذا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر ذلك أن الاجتهاد في العلم والتعلم والدعوة إلى الله وإصلاح هذه الأمة هو من الأمور الأساسية والأمور الواجبة فالخطأ في مسائل الاجتهاد عفى الله عنه وجعل لمن أصاب من اجتهد تكلف وتعب فأصاب له أجران ومن أخطأ جعل الله له أجرا ومعنى أن له أجرين على الصواب وأجر على الخطأ أنه غير مذموم وأنه محمود في كلا الحالتين فمدح وحمد على أنه بذل وسعه من الأمثلة العملية الكبيرة في هذا مثلا شأن الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم اجتهدوا في إقامة الدين والدعوة إلى الله تبقى الشريعة ونصرة الحق لكن قد يقع الخلاف في بعض المسائل الفقهية الجزئية فهذا الذي اجتهد وبذل وسعه لا يخلو من أجر فهو محمود على كل حال هذا قصد المصنف هنا لا في جزئي من الجزئيات ماذا بقي أو ماذا يقابل ذلك أو يضاد ذلك الخلاف في الكليات الأساسيات الخلاف في ولكليات الأساسيات وهي من أسباب التفرق في الدين لأن خلاف على أمور أساسية الخلاف على أمور أساسية يدخل عليه الجهل ويدخل عليه الأهواء ويدخل عليه البدع فلا يفهم الناس دينهم فهما صحيحا اذا لم يفهموا دينا فهما صحيحا تفرقوا فيه وتفرقوا عنه وأصبح الانتساب إليه انتسابا بمجرد الانتساب العام لكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا بعلم صحيح وعمل صحيح لا أردت أن تحقق المقاصد الشرعية لا بد من علم صحيح وعمل صحيح فإذا كان الخلاف في الكليات الأساسية الجهل بها والخلاف عنها فإن مقاصد الشريعة لا تتحقق لك ولذلك أوجب الله على الإنسان العلم والعمل واتباع السنة فمن الخلاف الكليات كما سيأتي معنا الخلاف مثلا في معاني التوحيد أو في معاني التوحيد هذا خلاف في الكليات الخلاف مثلا في ما سيذكره المصنف في هذه المسألة في التشريع البشري أنه ناسا يعطون أنفسهم حق التشريع والاستدراك على الشرع كما سيأتي وهو من أسباب اندشار الأهواء والبدع الخلاف في الكليات مثلا الخلاف في ما يتعلق بأساسيات الشريعة، فهذا الخلاف فيها يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الجهل، ويؤدي إلى عدم تحقيق مقاصد الشريعة. فالشاطبي يقول هنا إن الفرقة يعني المذمومة تفرق المذموم، فرقه المذمومة مخالف لأهل السنة، ما يمكن أن تسمى فرقة إلا إذا خالفت في أمر من الأمور. الكلية الأساسية سأأتي لهذا أمثلة توضح هذا المعنى وعلى هذا يصلح أن يكون عنوان هذا الدرس هنا مثلا أن نقول الخلاف في الكليات وأثره خلاف في الكليات سواء في الأمور العقدية أو في الأمور العملية نوضح هذه المسألة بأمثلة أخرى أو صورة أخرى فنقول مثلا إن الشريعة جاءت لمحاربة الخرافة تحقيق التوحيد وأن التوحيد ليس هو مجرد النطق ليس هو مجرد النطق بالشهادتين بل هو العمل بالإيمان ظاهرا وباطنا يتعلق بالعمل بالإيمان تحقيق توحيد الألوهية والأسماء والصفات وأعمال القلوب ويتعلق بالأعمال الظاهرة على الانقياد قام تركان الإسلام فإذا تحول ذلك كله إلى مجرد النطق كما هو مذهب المرجعة مثلا فتقول خلاف المرجعة في أي شيء في أمر جزئي ولا في كلي في أمر كلي من كليات الشريعة فهو أمر خطيئ ومعنى هذا في مجال التربية والدعوة أنه يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى نشر العلم حتى يتصحح هذا المفهوم هذا الخلل سيأتي الآن تنبيه الإمام الشاطبي هنا يقول أن الخلاف الكليات يترتب عليه خلاف في الفروء لا ينحصر كثير فمثلا الخلاف على هذا الأصل الذي خالفت فيه المرجئة ماذا ترتب عليه ترتب عليه انتشار ما يضاد الإيمان مرجئ الغلاف مثل الشرك والنواحة التطبيقية المشاهدة مثل عبادة القبور ماذا ترتب على عبادة القبور مثلا أنواع من الشرك كثيرة لا تحصل دبح الغير الله النذر لغير الله الطواف في بيت غير بيت الله دعاء غير الله ترتب على هذا خلاف كثير فنقول هذا الأصل خلاف في كل من كليات الشريعة ترتب عليه انحرافات كثيرة هذا بمجموعه يؤدي إلى الافتراق عن طريق الفرقة الناجية وتعرف ويمكن أن تسمى هذه فرقة إذا وقعت في مثل ذلك مثلا يسمى المرجئة مثلا أو سموا مثلا عباد القبور الغلاة كما سماهم السلف وضوان الله عليهم هذا بالنسبة للبدع العقائدية التي ترتبت على هذا الخلاف في هذا الأصل طب هناك بدع عملية أيضا ترتبت أو لا نعم هناك بدع عملية كثيرة مثل الصلاة عند القبور الصلاة لله لا لصاحب القبر ليست بشرك لكنها بدعة تحويل القبور إلى مساجد الايقاد عندها وضع السروج عليها قراءة القرآن عندها تحويلها إلى مكان عبادات وهي ليست مكان عبادات فلاحظوا معي الآن أن هذه الفروع كلها نشأت عن خلاف في أي شيء في أصل كلي فهذا خلاف في أصل كلي تسمى, تسمى به الفرقة فرقة بحسب الوصف الذي تنتسب إليه ولذلك قال هنا مصنف أن هذه الكليات شأنها في الغالب لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب دخلت في الدبح لغير الله دخلت في النذر دخلت في الطواف دخلت في بقية العبادات دخلت في ما يتعلق بالعبادات بالبداع العملية التي أشرت إليها دخلت فيها أشياء كثيرة فإذا جئت تبحث عن التصحيح تصحح ماذا هذه الأمور الظاهرة ولا تصحح الأصل الذي نشأت عنه تصحح الأصل الذي نشأت عنه. لكن مثلا عند الصحابة هذا كله غير موجود ليس هناك خلاف في كليات الشريعة ولا في أساسية الدين. لكن هناك خلاف فيما أش سبقت الإشارة إليه وهو الاجتهاد السائر فهذا لا يخرجهم هذا الخلاف كما كتب شيخ الإسلام كتابه ورفع الملام على إما الإعلام فهذا لا يخرجهم عن أصول أهل السنة ولا يخرجهم عن أساسيات الشريعة ومن ثم لا يخرجهم عن مقاصد الشريعة التي هي الاجتماع وإقامة الحق والتعاون على البر والتقوى وهذا الذي حصل منهم مجتمع مجتمع واحد يقومون بالشريعة ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون الحق ليس عندهم شرك ليس عندهم أصول بدعية تنقض أصول السنة فإذا الخلاف في الجزء لم يضرهم هذا هو مقصد الشاطبي بهذه المسألة وسيدرسها من جوانب شتى. طيب اقرأ بارك الله فيك. واعتبر ذلك واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي أو اعتبر ذلك واعتبر ذلك واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي. فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع. لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال هذه المسألة سبقت معنا فما نعيد الكلام فيها لكن نأخذ منها هنا ما يليق بالموضع هذه المسألة فيها خلاف لكن سبق الكلام فيها لكن ما يليق بالموضع هنا مثلا نأخذ الاعتماد على العقل في التشريع أن يقول العقل هذا حسن وهذا قبيح. إذا أيدتهم الشريعة في ذلك، فالحكم يكون لماذا؟ للعقل ولا للشرع؟ إذا قال العقل الخمر ضار، لأنها تفسد العقل ولها ضرر على الجسم بأنواع كثيرة كما ذكر الأطباء، فنقول هذا الكلام صحيح؟ فالعقل هنا حسن. لكن متى نطمئن إلى هذا قبح هذا الفعل والعقل قبح هذا الفعل؟ لكن متى نطمئن إلى أن حكم إلى أن هذا الحكم صحيح؟ بالنسبة لنا لابد من ضابط الضابط، أهل السنة لابد من ضابط الضابط هو أن نعرض هذا على الشريعة وإذا رأينا الشريعة حرمت الخمر قلنا نعم حرمت الخمر. وبينة العلة من تحريمه وهي إفساد العقل ولو حينا من الوقت وما يترتب على ذلك من الأضرار فأكدنا ذلك بحكم الشرع نطمئن حينئذ لأن الشرع عندنا في هذا الموضع حكمه نطمئن إليه ونؤمن به ونتبعه ونلتزم به لأنه حكم الله لكن لو أننا اتبعنا كل ما يحكم به العقل فإن الأمر فيه خطورة لماذا؟ لأن عقول الناس في الأرض تتفاوت عقولهم تتفاوت فهناك عقول تتجه إلى الشبهات والشهوات يعني ما في في الدنيا عقل مجرد لابد أن كل عقل يتأثر فأنت مثلاً تفكيرك وعقلك الآن يتأثر بالمنهج الذي تتحاكم إليه وتقتنع به وتؤمن به وبالأدلة التي تجد اليقين بها في نفسه وبطريقة التفكير التي تفكر به لكن لو جاء إنسان ملحد مثلاً كيف تتصور أنه يفكر سيكون تفكيره خلاف تفكيرك أنت معك الإيمان بالله وهو معه الكفر أنت معك مثلا حب الفضيلة وهو معه حب الرذيلة أنت مثلا لا تستبيح المحرمات وهو يستبيح المحرمات وهذا عند الناس يسمى عاقل وأنت تسمى عاقل فما الحكم؟ فمن هو الحكم إذن؟ ما هو الحكم الذي يرجع إليه مثل هذا؟ الشر هذا أصل عظيم عند أهل السنة هذا أصل عظيم عند أهل السنة فالعقل لا يسرح في أمر إلا بقدر ما يسرحه الشرع لأن العقل أداه أداه يمكن أن تكون هذه الأداه نافعة ويمكن أن تكون ضارة إذا تجادل الناس في هذا يقولون مثلاً أن العقل ممدوح في القرآن وأن الله عز وجل أنكر على الذين لا يستعملون عقولهم وهذا في أدلة كثيرة نقول هذا نعم صحيح لكن قد يستعمل الإنسان عقله واستعمال غير صحيح وإذا قالوا ما الدليل ما البرهان ما الدليل ما البرهان يقول الدليل الموجود الموجود قديما في العالم وحديثا فجميع الأمور الخرافية مثلا في العالم الذين اتبعوها يزعمون أن لهم عقول مثل عبادة الأصنام في استباحة المحرمات مثل في العصور متأخرة نشو الشيوعية مثلا مثل المذاهب الإلحادية فإذا الحاكم على الناس والحاكم على العقول الحاكم على الأفئدة والحاكم على الجوارح والحاكم على الأمم هو حكم الشرع هذا أصل عظيم عند أهل السنة ماذا ينبني على هذا الأصل ونأتي بمثال أيضا يوضح أن الخلاف والكليات يؤدي إلى الافتراق فمثلاً إن بنى على هذا الأصل عند من يتبع مطلق العقل ويقدمه على الشرع إن بنى على ذلك ما ذكره الشاطبي كما سيأتي معنا في هذا الموضع عند أهل الجاهلية التشريع التشريع من دون الله ما معنى التشريع من دون الله تشريع معناه إن العقائد أو إن شاء الأحكام التحليل أو التحليل بغير مصدر بغير حكم من الله بغير برهان من الله كيف يصنع هؤلاء يجعلون ما يتبعونهم أنفسهم وما يجتمعون عليه وما يتواضعون عليه أصلاً يرجعون إليه في العقايد ويشبعون في الأحكام هذا التشريع نقول خلاف في جزئي ولا خلاف في أمر كلي في الكليات ولا في الجزئيات الشاطبي يقول في الكليات والدليل تنبني عليه فروع لا تحصى الآن البدع اللي ذكرها الشاطبي في هذا الكتاب كثيرة أو قليلة وحذر منها كثيرة جدا ما سبب نشأته عند أصحابه التشريع من دون الله هو أو سبب آخر يعني هل اجتهدوا اجتهادا صحيحا ورجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فخرجوا بهذه النتائج أو اتبعوا عقولهم الفاسدة وأوضاعهم الفاسدة وتواضعوا عليها فأخرجوا هذه البدع؟ ولذلك في تعريف البدع من أول الكتاب الاستدراك على الشر، أو لك أن تقول الإحداث في الدين من أين يأتي الإحداث في الدين يأتي بسبب ما وقعوا فيه من التشريع من دون الله والاستدراك على الشريعة والحكم بالأهواء والرجوع إلى غير أصل الرجوع إلى غير أصل عبادة الأوثان جعلوها شريعة لهم لكن ترجع إلى أصل صحيح يرجع إلى أصل صحيح التحاكم إلى الأعراف والأهواء يرجع إلى أصل صحيح الله أمرهم بذلك الله أذن لهم بذلك وقس على ذلك الانحرافات العصرية الآن القوانين الوضعية العلمانية الشيوعية حكام الجاهلية هل عند أصحابها أصل يرجعون إليه هل أذن الله لهم بذلك من أين أتوا من هذا الأصل الفاسد وهو استعمال عقولهم فيما نهوا عنه نهاهم الله عن التحليل بغير علم فأحلوا بغير شرع حلوا الحرام ونهاهم عن التحريم بغير شرع فحرموا من دون الله بغير شرع فاتبعوا أهواءهم هذا الأصل هذا الأصل اللي هو التشريع من دون الله له فروع كثيرة ولا ماله فروع له فروع لا تقصي سواء في العبادات أو في المعاملات أو في العقائد في العقائد مثل ما ذكر المصنف من أول الكتاب إلى آخره كل هذه الفرق لا تستطيع أن ترجع هذه الأفكار وهذه النحرافات إلى أصل شرعي وإنما إلى تخلصات العقول والضنون فالخلاف في قضية التشريع خلاف في أمر كلي ولا خلاف في أمر جزئي. لماذا كان الخلاف في أمر كلي لأنه تنبني عليه فروع وانحرافات كثيرة لا تحصى فالفرقة التي تلتزم بهذا وتبني عليه نقول هذه فرقة مخالفة فرقة مبتدعة مخالفة لأهل السنة مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام سواء بلغت مخالفتها للشرك الأكبر أو ما دون ذلك سبب هذا الانحراف هو اتباع تخرصات العقول المخالفة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هيقرأ بارك الله بك ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. إيه نعم هذا مدخل آخر لإنشاء للخلاف، لخلاف أهل الس لمخالفه أهل السنة أو مخالفه الأصول الصحيحة. إن يكثر من المخالفات الجزئية يكثر وهذا تنبيه مهم. تعتبر إضافة جديدة هنا عند الإمام الشاطبي. ينشئ ويكثر من الفروع المخالفة للكتاب السنة. إذا استفتوه في الربا قال الربا أنواع فأحل أكثره أحل كثير من أنواعه وقد لا يحرم إلا شيئا منه مثل ما سبق معكم في الدرس السابق قسموا الربا إلى ربا الإنتاج وربا الاستهلاك والكثير المضاعف والقليل هذه التقسيمات ليست في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهات وبرهانكم إن كنتم تعلمون ما في برهان والعلماء أجمعوا على تحريم الربا كثيره وقليله فالتسميات المعاصرة هذه اتبعوا فيها المتشابه كما سبق في الدرس الماضي هو تحريم الربا المضاعف فقط يعني مثلا يعطيك مثلا خمسين ألف بنسبة خمسة في المية فإن لم تؤدي ذلك في آخر العام زاد الخمسة في المية إلى عشرة في المية هذا نوع من الربا، ووجد في بعض الجاهليات لكن ليس هذا كل أنواع, أنواع الربا، بل القليل أيضا يحرم فلو أفتى في هذه المسائل خلافا للكتاب والسنة ثم جاء مثلا في موضوع المرأة وأفتى في مسائل الاختلاط أو خروج المرأة بدون إذنها وليها لأنها صارت مثلا تعمل أو صار عندها منصب كبير مثلا ثم أفتى مثلا بأنه لا قوامة للرجل عليها في ثم خرج من هذا الموضوع وذهب إلى ما يتعلق بالجهاد فقسمه إلى أقسام ولم يجز منه إلا ما يسمى في هذا العصر بالمقاومة فهو رد العدوان فقط ثم خرج بعد ذلك إلى ما يتعلق بأبواب أخرى في الشريعة فأخذ يفتي في ذلك مخالف للإجماع ومخالف للنصوص الصريحة النصوص الصحيحة تجمع عنده مخالفات كثيرة ولا ما تجمع ممكن أن تجمع من هذه الفروع الكثيرة كل من الكليات يخالف فيه فيكون هنا قد نحى منحى الفرق المبتدعات صار نقول خلاف في جزئي ولا في جزئيات تكونت منها مخالفات كثيرة ماذا نقول أمم نقول خالف في جزئي واحد وإلا في مجموعة جزئيات متعلقة لاحظ بالأصول الجهاد أصل ما يتعلق بحفظ الأرض عفوا حفظ العرض أصل ما يتعلق بالمسألة الأولى اللي هي تحريم الربا أصل فأخذ يتجول في الأصول الشرعية ويخالف في أساسياتها نقول هذا خلاف جزئي ولا بمجموعه خلاف كلي وهذا خطر أسلوب الفتوى المعاصر الآن أسلوب الفتوى المعاصر عند بعض المفتين تجد في كل أصل ينخر لكن لو جمعتها عليه صارت طامة عظيمة فسأتي تنبيه الشاطبي لهذه المسألة وقوله هنا ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات يعني الجزئيات التي يخالف فيها المفتي الأصل الشرعي فإذا اجتمعت لو كانت واحدة الضرر فيها كبير ولن الحرام فيها خطير فما بالك إذا اجتمعت وتكاثرت وتعلقت بأكثر من أصل من أصول الشريعة فإن الأمر فيها حين إذن يتضاعف. طيب اقرب ركننا.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 وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدم الدين زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وأئمة المضلون ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات الزلة هنا قال أنها تقع من المبتدع في مسألة واحدة في جزء ثم ذكر ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة يهدمن الدين زلة العالم مثل المسائل المذكورة وإن لم تجتمع من أكثر من بقى حتى لو كانت في مسألة واحدة مثل اللي يفتي بحل أكثرًا وعى الربا وليس عندهم محرم إلا الأضعاف المضاعفة اللي النسبة فيها مرتفعة فقط هذه زلة كيف عرضنا أنها زلة؟ مصادمة للقرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فما هنا عموم يشمل جميعًا وعى الربا وهو حصر التحريم على بعضه فهو مصادم لنص القرآن وعرفنا أنها زلة أيضا بأنه مخالف للإجمع لأنك إذا جئت لكتب الفقهاء رحمهم الله أجمعوا كل فقهاء للسنة أجمعوا على أن الربا قليله وكثيره حرام ولو يقسموا التقسيم الآن الذي يقسمه بعض المفتين فلا شك أن هذه زلة شوف لاحظ كلام عمر هنا تهدم الدين تهدم الدين لأن الناس يغترون بها وتؤثر عليهم تهدم الدين وجدال المنافق بالقرآن جدال المنافق بالقرآن يعني يتبع المتشابه ليدافع عن أفكاره الضالة كيف يجادل المنافق بالقرآن يعني الآن أكثر أفكار العلمانية يكتبها وناس ويقول قال الله وقال رسوله أنت تأتي له تستقرأ له المقال وتجده يأتي بأشياء تهدم الدين ويأتي للناس بمتشابه يعني يأتي بالآيات والأحاديث يفسرها على هواه ويقول لنا أتكلم بالكتاب والسنة فهذا نبه عليه عمر، قال وجدال منافق بالقرآن يعني يستعمل الآيات بغير موضعها وقد سبق مع لهذا أمثلة كثيرة فيما سبق يعني مثل الذي يدعون الألوهية لعيسى وأنه جزء الله يستعملون المتشابه يحرفونه للناس مثلا في مسألة الربا ونكون يستعمل المتشابه في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا لتأكد الربا ضعفا مضاعفا ويدعى الآيات الأخرى يعني هو منافق لا يؤمن بالقرآن معنى المنافقون النفاق الأكبر ويطعن في الدين لكنه يأتي للناس لا يقول له مترك الدين صراحة ولا يقول له من هذا الحكم باطل صراحة ولا يقول إن حكم القرآن ليس بصحيح لأن هذا كفر صراح ولكنه يأتي لهم من قبيل التأويل هذا هو معنى الجداد يعني يستعمل الآيات والأحاديث في غير في غير موضعها الثالث وآئمة مضلون أئمة مضلون الناس عن الحق فهؤلاء الثلاثة مذكورة في الحديث هنا قال عمم القطاة رضي الله عنه يهدي الدين هذه المعاني جدال المنافق والأئمة ورد, ورد ذلك في أحاديث صحيحة من ذلك ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وجه الربط هنا بهذا الموضح هنا لأنه لا يكونوا الأئمة المضلين إلا إذا خالفوا في كليات وأساسيات فيوجهون الأمة إلى غير الطريق الصحيح لأنه لو خالف في جزئي لا يغير المنهج لا يغير الطريق إذا خالف في جزئي لا يغير الطريق ولا يغير المنهج لكن إذا خالف في كليات أخذ الأمة عن الطريق الصحيح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي ألا أمة مضدين في الحديث الآخر أخوف ما أخاف على أمتي منافقا عليما اللسان يجادل القرآن عليم اللسان يجادلون القرآن فصيح ويستعمل أداة عند الناس يستعمل مرجعية مقبولة بل يجب قبولها وهي القرآن لكنه يحرف الكلم عن مواضعه فيشتبه على الناس فيشتبه الأمر على الناس طيب قال الشاطبي هنا ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسبب تفرقون في الغالب ولا هدم للكلديات يعني مثلا العالم يلتزم بوصول أهل السنة يلتزم بوصول أهل السنة ويدافع عنها وينشروها يستقيم عليها ويدعو الناس للتحكيم بالشريعة وينفع الله به لكن قد يخطئ. في مسألة ليس الخطأ اللي هو في الاجتهاد زلة يعني يعرف الناس أنها خطأ واضح كبير مخالف للإجماع خالف للنص يقول الشاطبي إذا قرب موقع الزلة هذه يعني من تقد إذا نكون كليات أخرى منحرفية منحرفة يقول الأمر فيه قريب كيف يصير قريب فيه يقول أنه في العادة لا لا يقع بسبب تفرق ولا يهدم الدين لا يهدم الدين وهنا يشير الشاطبي هنا إلى أنه يبقى له اسم العالم والمجتهد ويكون من علماء السنة ويقال أن هذه منه مخالفته هذه زلة لكن تجدها قريب موضحها يعني في موضع واحد تبحثوا عن المواضع الثانية ما تجد مثل ذلك لكن لو تنقل إلى المواضع الثانية فأتى بزلة هنا في مسائل الربا مثلاً وأتى بزلة مثلاً في مسائل الجهاد وأتى بزلة أخرى في ما يتعلق بمسائل الإجماع في قضايا المرأة وأتى بزلة هنا مثلاً في بعض مسائل العقائد، وأتى بزلة هنا في كذا إذا اجتمعت تكاثرت عليه وأدى ذلك إلى هدم الدين ولهذا اتخذ علماء السنة هنا منهج وسطا إذا كانت الزلة قريبة كما ذكر الشاطبي هنا فإنه يحذر منها بحسبها وإذا زادت وانتشرت فإن هذا العالم تسقط عنه شرعية العلم يفترق الأمر فالحين لا يجز قبول فتوى فبقي السؤال هنا مهم على صعوبتي وهو كيف يكون الرجل العالم من أهل السنة وتقع منه الزلة؟ الزلة هنا تدخل في الذنوب الآن الزلة هذه تدخل في الذنوب ما تدخل في الاجتهاد لأن الاجتهاد والخطأ الجزئي لا يهدم الدين لا يهدم الدين وإنما الزلة هي التي تهدم الدين. فالزلة تقع منه بدون اجتهاد، يعني هو الأصل يجتهد، لكن في هذه لم يجتهد، يعني لم يبذل شروط الاجتهاد الصحيح، فلا يدخل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فعصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، فهو هنا لا يدخل لا في الأول ولا يدخل في الثاني. إذا قلنا وقعت منه الزلة لا يدخل في الأول ولا يدخل في الثاني لماذا لأنه لو دخل في الأول كان له أجر أو أجر فهو في كلا الحالتين ليس بمذموم بل ممدوح الزلة ناتجة عن غير اجتهاد زلة ناتجة عن هواء ولم يستكمل شروط الاجتهاد فكان في ذلك مقصرا مذنبا طيب اقرأ بارك الله ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعا مخلا بالواضحات وهي أم الكتاب وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الاخلال بكلياته وجزيئاته لاحظ الآن الخطورة لنبه إلى الشاطبي الآن حتى يعلم أن انحراف الأمة هو بسبب بعدها عن أصول العلم والقيام به حق قيام فائدة هذا البحث أن المفروض أن العلماء والذين يقودون الأمة في مجال الإصلاح وأئمة الدين هؤلاء المفروض أن يكونوا على الأصول والكليات والأساسيات مجتمعين هذا الأصل لأن هذه لا يجوز القرب منها أساسيات واضحات ثوابت محكمات كما سبق معنا للمحاضرات الأخرى وهي من الواضحات شوف كلام الشاطبي قالت تكون اتباع المتشابهات مخل بالواضحات الواضحات مثل أعمدة المسجد هذه واضحات ليست محل جدل وكما سبق معنا يدركها الذكي والغبي ما يمكننا الآن في المجلس الآن طلبة علم نختلف على عدد الأعمدة هذه ما أحد يقبل منا هذا. ما يمكن نقول عد الأعمدة نخرج من الباب ونقول والله اختلفنا على فريقين من أن يقول الأعمدة المسجد هذه عشرة ومن من يقولون خمستاش ما يقبل مننا هذا فلا يقبل من تقدم الأمة في العلم تيانة قيادة والحكم أن يفترقوا على الواضحات الأساسية ومعنى هذا إذا تم الاجتماع ستجد أمة واحدة قوية أركان الإسلام كلها سليمة المفروض هذا الفرض لأنها من الواضحات تحقيق التوحيد تجد أمة تجتمع على تحقيق التوحيد على الحكم بشريعة الله الحكم بشريعة الله واجب ووجوبه من الأمور الواضحة ما هو محل جدال وإن جادل فيه المنافقون جدال منافق عليم من بالقرآن الحكم بشريعة الله واجب إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، بقية أركان الإسلام، تحريم الربا، تحريم الخمر حفظ الدين، حفظ بقية الضروريات، كليات الدين الأساسية التي تحفظ الأمة وتقوي، هذه من الواضحات، ما يقبل إدخال التشابه عليها. إذا قال القائل ما دامت من الواضحات كيف ابتلية الأمة فيها بحيث أنها يمكن يدخل التشابه عليها الاجتهاد ونقل العلم والدعوة والتعليم ابتلاء لحظتم النقطة هذه وقد سبق الإشارة إليها ابتلاء وذكرها الإمام الشافعي في رسالته الاجتهاد تعاون مع العلم مع الدعوة الحكم بالشريعة ابتلاء الله عز وجل ابتل الناس فيه يصدقون أو لا يستقون. يقومون فيه بالحق أو لا يقومون فيه بالحق. يقولون كلمة الحق أو لا. اجتهدون اجتهاد صحيح أم لا. هذا ابتلاء. فإذا نجحت الأم في الابتلاء ارتقت وأخذت مكانها الصحيح. إذا أخطأت وسقطت في الابتلاء عوقبت. إذا كانت الأمة في الأمور المادية لو قصرت عوقبت في الأمور المادية مثل أسباب النصر في أمور مادية تتعلق بها لو قصرت في الأمور المادية عوقبت وسقطت في الابتلاء وقد يغلب عليها عدوة هذا وهي قد اجتمعت على الواضحات الأساسيات البينات في الدين فكيف لو خالفت في الأول وسقطت في الابتلاء في الثاني ماذا تتوقع ماذا تتوقع ولذلك هذا تنبيه جيد ذكره الشافعي وذكره وغيره من العلم ونبه إليه الشافعي في كتابه الرسالة هذا من الابتلاء ولذلك عندك العلماء ينقسمون علماء سنة وعلماء بدعة هذا يتكلم بالقرآن هذا يتكلم بالقرآن تقول ماذا نصنع نرفع مستوى الأمة حتى تستطيع أن تفرق وتفهم يجون الناس يقول متى نرفع مستوى الأمة طيب إلى متى تترك بحيث تجهل الأساسيات وتتبع فيها أهل الزيغ والضلال فالأمة وقع عليها الابتلاء القدري من الله في أمرين عظيمين في الاجتماع على أساسيات الدين والاختلاف في الجزء لا يضر راجح ومرجوح وأدلة ومناقشات والوصول إلى الصواب والأمر فيه سهل لكن تجتمع على الواضحات البيانات الأساسيات في المقابل تستكمل العدة المادية في أسباب النص فأهمية هذه البحوث على صعوبتها أنها تلفت انتباه طلبة العلم والعلماء إلى أنك لا بد أن تعمل في الإصلاح في الأمرين في الجهتين لا بد أن تعاد الأمة بعيد عن نظر إلى الإقليميات أو الوطنيات أو التقسيم التقسيم المعاصر للأمة لابد أن تعود الأمة كل الأمة ولو في الجملة إلى الواضحات البينات بعض الناس يقول يا أخي أنت تريد الأمة كلها تعود كل الأمة تعود إلى تفهم الدين فهما واحدا نقول نعم في الواضحات الأساسيات لابد من ذلك ومن هنا يقعد يقوم التوحد والتعاون على البر والتقوى وأن تكون أمة ذات منهج مستقل متميز لا تدخل عليها المناهج المنحرفة في العالم وحينئذ تؤدي هذه الأمة ما أراد الله منها وحينئذ أيضا ستستكمل ما يتعلق بالأسباب المادية أما إذا خرجت الأمة عن هذين الأصلين واختلفت على الواضحات البينات فتبقى أمة تنتسب إلى لكنها شابهة الكفار وسيأتي الآن البحث اللي عند الشاطبي الثاني شابهة الكفار شابهة الكفار في ماذا أنها في الأمور الأساسية مختلفة مثل الكفار الآن الأمور الأساسية مختلفين ولا ما مختلفين؟ هذا ينشئ العلمانية وهذا ينشئ الشعوعية قديما. هذا ينشئ عبادة القبور، هذا يتحاكم إلى حكام الجاهليّة، دارت يتحكّمون إلى العرب، دارت يتحكّمون إلى اليهود، دارت. تاريخ... هذا يستحل المحرمات نوع من المحرمات، والثاني يستحل نوع من المحرمات. ما في ضابط عند البشرية ترجع إليه. فإذا وصلت الأمة، وصل كثير منها إلى هذا المستوى، هالخلال عظيم. وذاك سئت الكلام عند الشاطبي الآن إن الإخلال بالضروريات والأساسيات. هو بسبب ترك الواضحات البينات، وهو خلاف خطير ما هو بخلاف جزء ما هو خلاف في أمور سهلة، يقرأ هذا الص... هذا هذا النوع من الخلاف عند الكفار هنا. سبت أيضاً للكفار بدع فرعية، ولكنها في, الضر... في الضروريات وما قاربها. تجعلهم لله مما زرع من الحرة والأنعام نصيبا وشركائهم نصيبا هذا موجود الآن تجد تجد يضع النذر للقبور النذر لمن للأولياء يجعلون منه شيئا لله وشيئا لغير الله إيه نعم ومتعلق بأمر ضروري متعلق بالتوحيد بالدين إيه نعم ثم فرعوا عليه أنما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله وصل إلى شركائهم، وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذا الأصل موجود عند الكفار وانتشر بين المسلمين أن شيء من الدين لله وشيء لغير الله، شيء لله وشيء للشركاء، وهذا أصل من الأصول الكلية، يعني الانحراف فيه. الانحراف فيه مؤدي إلى الانحراف في أمر كلي في الدين قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله بكذبة وأكثرهم لا يعقلون قال هنا البحيرة كما نقل عن البخاري البحيرة التي يمنع درها يمنح درها للطواغيت فلا يحلها أحد من الناس والسائبة كانوا يسبونها أي من الأنعام لآلهتهم لا يحمل عليها شيء وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الفزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيء بالسوائف والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسبونها يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إن وصلت إحداهما للأخرى ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي وكذا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا ورأيت عمرا يعني عمرو بن الحي يجر قصده وهو أول من سيب السوائب تفرد به البخاري هذا تغيير لملة إبراهيم يعني تغيير لكل من الكليات الأساسية في الدين متعلق بالضروريات وهو حفظ اعتقاد الناس أول ما حدث أحدثه رجل من أهل الجاهلية غير به ما كان معروفا عند الناس من التوحيد واتباع ملة إبراهيم عليه السلام ذكره الشاطبي هنا ليبين أنهم جعلوا لله نصيبا وجعلوا للشركاء نصيبا هذا بالنسبة للعقائد اكمل الباقي وقتلهم أولادهم سفها بغير علم هذه الأمور هنا للتعلق بالعمليات نعم. وترك العدل في القصاص والميراث كانوا يطبقون القصاص ويقولون القتل أنفى للقتل العرب كانوا يقتلون القاتل ويقولون القتل أنفى للقتل يعني إذا أردت أن تخل المجتمعات من القتل وانتهاك الدماء فقتل القاتل هكذا يقولون لكن أيضاً كانوا يتدخلون فيه فمثلا إذا قتلت المرأة لا يقتل قاتلها تدخلون في التشريع يتدخلون في التشريع والميراث أيضا كانوا يورثون على بعض ما ورثوه من ملة إبراهيم عليه السلام لكن كانوا يتدخلون أيضا كانوا يمنعون المرأة من الميراث كانوا يمنعون المرأة من الميراث وكانوا أيضا يتصرفون في المواريث فهم عند أنفسهم يقولون إن نتبع ملة إبراهيم لكن في الحقيقة يجعلون بعض الدين لله وبعضه وبعضهم لغير الله فهذا من التشريع الذي اتخذوه ديدناً لهم وجعلوه أصلاً بينهم إينا والحيف في النكاح والطلاق أيضاً ذكر القرآن ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الأنكحة, الأنكحة عند أهل الجاهلية الأولى كانت أنواع منها النكاح المعروف الآن الذي يقضره الإسلام ومنها النكاح الذي هو السفاح يجتمع القوم على المرأة هذا موجود في العالم الآن فينكبونها كانت العرب من قبل يحاولون ينظمون النسل الذي يقع من هذا النكاح لكن الآن حتى هذا لا ينظرون إليه وهو كله شر مفسد من النكاح عندهم أن يأتي الرجل فيرسل امرأة إلى رجل شجاع، صاحب حرب أو شاعر أو صاحب حكمة فيقول أنكحي فلاني يعني يتركها في حال الطهر، ثم يرسلها لرجل يضاجعها وينكحها ماذا يقصد؟ يقصد نجابة الولد وهذا من أحكام الجاهلية فعندهم النكاح الصحيح اللي وفق الشريعة بقي من ملة إبراهيم وعندهم الذي تصرفوا فيه بسبب ايش باي سبب سبب التشريع من دون الله يشرعون من عند أنفسهم يعني هم أعطوا أنفسهم حق التشريع فجعلوا السفاحة لمن أراده بشروط معينة عندهم حقا مثل ما يتعلق الآن بالجانب الإباهي في حقوق الإنسان الآن. جعلوا ما يتعلق بالزنا والشدود حقا مش معنى حقا يعني حقا مشروعا طيب من شرعه لكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم واش قال الله عجل جل هنا قال؟ والذين كفروا يفترون على الله الكذب نحن ما نعرف في العالم شيء يسمى حق إلا أن الله جعله حقا فأنت إذا وصفته بأنه حق إما أن تقول إن الله جعله كذلك أو أن تقول أنا من حقي أنا أحدد الحقوق فنسألك من الذي أذل لك بذلك؟ والعجيب أن هذا النوع الذي عند الجاهلية الأولى الذي يقول الرجل لمرأته اذهبي فاستضعي هذا ورد في حديث عائشة عند البخاري يقول الرجل لمرأته شوفين تروح كرامة الإنسان. ولذلك الواجب التربية تركز على نوعية الإنسان الجاهليات تفسد نوعية الإنسان يقول الرجل الامرأتي اذهبي فاستبضعي من فلان فتذهب تدق عليها الباب تستبضع منه ثم يدعها لا يطأها حتى لا يخالط ماءه ماء الرجل الذي أرسلت أرسله إليها يبغي ماذا يريد نجابة الولد ما سمعتم بهذا قبل أيام في الموضوع ده قبل حوالي ستة أشهر سمعتم بشيء من هذا لما سمعتم وين سمعت؟ بنوك بنوك ما الرجال بنوك ما الرجال قالوا الذين حصلوا على جائزة نوبل الجاهلية القذرة تجمع ماءهم في بنك وكل واحد يرسل مرأته تطعن من هذا الماء حتى تأتي برجل نجيب في فرق بين الأمري في فرق لا في فرق هذه عقلية الجاهلية دائما عقلية الجاهلية إذا شرعت التشريع من عندي أنفسها خلاص يأتونك بالعجائب هذه كتبوا عنها في الغرب ونشروها ليجمعون ماء الرجال الذين حازوا على جائزة نوبل باعتبار أنهم عباقرة وينجبون العبادة العباقرة وكل واحد عياذا بالله ممن يريد في الغرب يرسل امرأته ويلقحونها من هذا الماء لعلها تأتي برجل نجي هذا خلق الجاهلية الأولى وهذا خلق الجاهلية الثانية. نشأ من فين حق التشريع من عندهم أنت أصلا ما تملك أصلا تعترض عليها أنت تعترض عليها بشيء هذا حق بشري لي أنا فهذا فرع شوف قال الشاطبنا والحيف في النكاح والطلاق هذا فرع من بدعة التشريع عندهم فأنت تصلح ماذا أولا تصلح الفرع هذا ولا تصلح البدعة الأساسية والطلاق الطلاق يطلق المرأة ثم يسترجعها قبل العدة، يطلقها ثم يسترجعها قبل العدة، يطلقها ثم يسترجعها قبل العدة، يضارب بها. والآن في العصور الموجودة الآن ينازع عصرا في وضع الطلاق بيد الرجل، يقول يوضع الطلاق بيد المرأة، يكون الطلاق بيد المرأة، ويخالفون في ذلك أمر معلوم من الدين. وإذا سألتهم عن ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم ما في, في تخرصات الجاهلية تصنع ما تشاء من التشريعات الضالة اقرأ بارك الله وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل إلى أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار التشريع ديدنا لهم هذه مهمة قضية مهمة نبه لها الشاطبي في أكثر من موضع كثير من الناس ينظر إلى البدع نظر جزئي وهذا قد يفيد بالنسبة للبدعة نفسها لكن الأمر أخطر من ذلك جعلوا التشريع البشري ديدنا لهم مش معنى ديدنا لهم يعني مستمر حياتهم هكذا شرعهم من دون الله وبهذا يكونون في طريق والإسلام في طريق آخر يكون الإسلام في طريق وهؤلاء في طريق آخر لأنهم لا يرجعون للشريعة بل يعطون أنفسهم حق التشريع بهذه الصورة المذكورة فيخترعون ما شاء من المذاهب من العقائد من العبادات من الأحكام طبعا البشر الضعيف هذا الذي يحب الشهوات والشهوات إذا قلت له شرع ماذا يصنع أنت لو جئت له بنظام صحيح مأخوذ ما من شرع الله فقلت له طبق هذا النظام إذا لم تجعل عليه رقابة شديدة ماذا يصنع يخالف مخالفات لا تحصل وقد يقلب النظام رأسا على عقب ويتحايل عليه فما بالك إذا أعطيت التشريع أصلا هو الذي يضع النظام وهو الذي يطبق النظام فإذا أعطيت التشريع يشرع ما يشع يشرع ما يحلو له طبعا هم ماذا يقولون في التشريعات البشرية المعاصرة الآن يقول لك هذا رغبة الشعب وإرادة الشعب وإرادة الأمة وغلبية البرلمان وخذ ما شئت من الكلام ويبقى السؤال قائما من الذي أعطى الأمة حق التشريع من الذي أعطى أغلبية البرلمان حق التشريع من الذي أعطاكم مجتمعين أو متفرقين حق التشريع قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهؤلاء الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله مردود عليهم أمرهم لا بد أن يجيبوا عن, سؤالي عن, عن سؤال واضح في القرآن قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم أأنتم أعلموا أم الله والذين كفروا يفترون على الله الكذب فسواء شرعوا مجتمعين أو مفترقين بالأغلبية أو بغير الأغلبية من الذي أعطاكم ذلك سؤال لا تستطيع البشرية أن تجيب عليه إلا بالتمرد عن الدين جرد التمرد فقط ولذلك أحل المحرمات وقعوا في قادورات لا يمكن يتصورها عقل واشتركوا مع الجاهليات السابقة مثل الموضوع السابق اللي ذكرته، يعني تظن أن الذي وضعوا البنك الذي يجمع فيه ماء الرجال لأنهم حصلوا على جائزة نوبل اطلعوا على حديث عائشة رضي الله عنها في وصف نكاح الجاهلية الأولى وقالوا نريد أن نصنع كما صنعت الجاهلية الأولى أم على حد قول الله تعالى أتواصلوا به بل هم قوم طاغون أن تظن تظن أنهم اطلعوا على أن هذه موجودة قديما وأخذوها هذا فكر تنتجه انت الجاهلية ينتجه التشريع البشري في أي مكان من ويمكن ينتج أقبح من هذا هذه التداعيات البشرية في أمر التشريع ويستحلون القدرات بصورة يعني ما يرون ذلك حلالا لهم حقا، فهذه فتنة البشرية اليوم، هذه فتنة البشرية اليوم، ودخل على المسلمين في ذلك شر كثير هنا حتى صار التشريع ديدنا لهم وتغيير من التي إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم. فأنشى ذلك أصلاً مضافاً إليهم وقاعدةً رضوا بها وهي التشريع المطلق للهوى للهوى يعني رضوا بها ما نحتاج إلى جدل طويل هل هم رضوا بها أو ما لهم رضوا بها واقع يدل على ذلك غيروا ملة إبراهيم إن في العقائد أنظر ماذا صنع اليهود والنصارى في تغيير ملة إبراهيم وعباد القبور ماذا صنعوا في تغيير ملة إبراهيم وإذا جئت للتشريع في العمليات انظر كيف غيروا ملة إبراهيم عليه السلام يعني كل ما يحفظ الأصول المشهورة الدين والنفس العقل والمال غيرت تغييرا كبيرا هي في ملة إبراهيم عليه السلام والأنبياء كما سبق معنا في بحث المحكمات كلها واحدة ومع ذلك البشرية غيرتها فقال الشاطبي هنا اتخذوا التشريع ديدنا لهم وغيروا ملة إبراهيم علي... يعني غيروا ملة الأنبياء إذا قال هنا غيروا ملة إبراهيم عليه السلام يعني غيروا ملة الأنبياء وش رائع الدين مين على بارك ولذلك لما نبّههم الله تعالى على إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى قل ذكرين حرم أم الاثنين قال فيها نبئوني بعلم إن كنتم صادقين فطالبهم بالعلم الذي شاءه ألا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غير ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم عليه السلام بارك الله هذان تنبيهان يعرض يعرض الشاطبي الآن الأول ثم يعرض الثاني وهو منهج قرآني في مطالبة الناس إذا أرادوا أن يقول هذا حق أو هذا حلال أو هذا حرام أن يأتوا بعلم كما قال الله عز وجل نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين العلم لا بد أن يكون له مصدر صحيح العلم لا بد أن يكون له مصدر صحيح المصدر الصحيح هذا ليس بشريا صرف النظر عن العلم المادي العلم المادي علم مختبراته الله عز وجل أعطى الإنسان وأوجب عليه أعطاه قدرة وأوجب عليه أن يتتبع السنن المادية الموجودة في الأرض ليصل إلى نتائج سواء بمختبرات طبية مختبرات علمية أسباب مادية الله أعطاه القدرة وأوجب عليه وإذا قصر في هذا فهو مقصر لأن الله أعطاه قدرة على الوصول إلى مثل هذه النتائج لكن في قضايا التشريع منعه الله ولذلك شف السؤال هنا تريد تقول هذا حلال وهذا حرام هذا حق وهذا باطل لا بد أن تأتي بدليل بعلم من أين مصدر هذا العلم؟ من عند الله فقال أتسا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين قال الشاطبي هنا وهذا العلم لا يكون إلا عن طريق الشريعة لا غيره لا غيرها لا بد أن يكون عن طريق الشريعة. فإذا سأل الناس قالوا لماذا؟ الله عز وجل في الأسباب المادية قال اعملوا واتبعوا السنن في الأسباب المادية في الاختراع صناعة الطائرات صناعة السفن ما يتعلق بعلم الفلك ما يتعلق بعلم, بعلم الطب وفي أمور الحلال والحرام والتشريع قال ممنوع أنت هذه أصول هذا علم يجب عليك أن تتبعه نقول الذي قال ذلك هو الله ولا يملك البشر أن يعترضوا على الله خلاص هذا بيجوا ما في جواب غير كذا إذا أنت تؤمن بأن لك رب وإله وهذا الإله موصوف بصفات الكمال والجمال وهو العليم الحكيم وأنت عبد له وتريد أن تعبده وتؤمن وتصدق بكلامه استجب وإن كنت لا تؤمن ولا تصدق بكلامه نعود معك إلى الأصل لنقنعك بالإسلام والتوحيد لكن إذا اقتنعت بالأصل والإسلام والتوحيد فما في مجال للسؤال الله عز وجل جعل الأسباب المادية من واجباتك أنت تطلبها وتسعى في تحقيقها والعمل فيها من خلال ما رزقك من القدرات في مجال الطب تدخل المعمل والنتيجة تخرج عن طريق النتائج المعملية والأسباب هذه سنة مادية جعلها الله عز وجل المرتبطة في الأسباب. وفي الزراعة في سنن في الصناعة في سنن في وسائل الحرب في سنن مادية تصل إلى نتائج فجعل الله الأسباب المادية تتكون بإذن الله عن طريق إنتاجك المادي أنت وعملك بالأسباب وكلفك بذلك فإذا قصرت فأنت مؤاخذ في أمور العقائد والغيب والتشريع والحلال والحرام تحديد الحقوق الله عز وجل عزلك عن هذا الموضوع لأن الله يعلم أن هذا البشر ليس عنده استعدادات كافية ليتحقق ذلك بدليل إن واحد يعبد الحجر واحد يعبد البقر واحد يجيز نكاح المحارم واحد يجيز الشدوث فما يمكن يسلم لهؤلاء حق التشريع ما يمكن لكن لما سرقوه وأخذوه قصب فسدوا فهذا حق التشريع فيما يتعلق بالعقائد والأحكام حق لله نرتبط بأمور التوحيد لا يملك الإنسان أن ينازع ربه فيه ولذلك هذا لا يقع إلا ويقع مع الفساد فوقع التشريع من دون الله وقع معه الفساد ولهذا سألهم الله مرة أخرى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا إذا كان هذا حق من الحقوق كنتم عندكم علم من الشرع علم من الله فأبرزوه عندكم برهان ايتوا به وصاكم الله بهذا بينوا أين وصاكم الله بهذا فإن لم تكونوا كذلك فقد افتريتم على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب فذلك أظلم ما تمارسه البشرية ما تصنعه اليوم من التحليل والتحريم وإثبات الحقوق المخالفة للفطرة وقد يكون بعضها من أقدر ما يتصوره الإنسان ثم يثبتونه حقا فأمامهم هذه الأسئلة التي لا يجدون عنها لا يجدون لها جوابا إلا أن يرجعوا إلى الحق إينعم اقرأ الله ثم قال فمن أظلم ممن نفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. سبق معنا أن الخلاف الموجود في الأرض خلاف خلاف الكفار للمسلمين وسببه التشريعات الفاسدة في العقائد والاحكام، وخلاف أهل البدع لأهل السنة وسببه التسريعات الفاسدة في العقائد. وكلهم أمامهم الجواب عن هذين السؤالين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا وذلك منتشر في القرآن في مثل قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أأنتم أعلم أم الله وليس هناك جواب عند هؤلاء ولا عند هؤلاء ليس عندهم جواب خلاف الثالث هو خلاف في جزء ولا يضر كما سبق الكلام عليه. ونكتفي بهذا المقدار نصر الله لنا ولكم العافية نجيب عن الأسئلة المذكورة هنا هذا السائل يسأل يقول هل هناك علاقة تبادلية بين العقل والقلب وما هي هذه العلاقة القلب جارحة خلقها الله في الإنسان وهي التي ورد فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالقلب له أعمال سمي العلماء أعمال القلوب وهذه الأعمال لها ظاهر على الجوارح التي هي أعمال الجوارح فإذا سكن في القلب الحق فاطمأن القلب به وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالصفاته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذا سكن القلب واجتمع على ذلك فصار جميعا فإن جميع الجوارح تنقاد له سواء جارحة العقل أو جارحة اللسان أو وقية الجوارح ولهذا فيه تلازم عند أهل السنة بين عمل القلب وعمل الجوارح وهذا التلازم تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح هو الذي من أجله ومن الأدلة الشرعية التي ذكروها أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول وعمل قول باللسان وعمل بالقلب هذه أعمال القلوب وعمل بالجوارح أيضا فالقلب إذا اجتمع على الحق أثر ذلك على جميع الجوارح الأخرى فصار عمل الإنسان صحيحا وصار تفكيره صحيحا مستقيما على شريعة الله ويسعى بعد ذلك في مصالحه الدنيوية والأخروية هذا سؤال دائما يكرر يقول من الناس من ينكر تحدث الجان على لسان الإنسي وهو مسألة التلبس هذا التلبس الجان الجن بالإنسي ثابت ومعلوم ورد في أحاديث وأيضاً معلوم من حيث الواقع هذا التلبس يحدث بسبب أمور كثيرة منها غفلة الإنسان عن ذكر الله ومنها أيضاً عدم الذكر غفلة الإنسان عن ذكر الله ومنها ترك الأحكام الشرعية بحيث الإنسان يعيش في فراغ فإذا عاش في فراغ يخرج من حصنه يخرج من الحصن فلا يتحصن والإنسان خارج حصنه ترد عليه أمور كثيرة ومنها ما قد يقع عليه من تلبس الإنس يجد أناس مثلا يلبسون له أفكار فاسدة أو أنه يتأثر بتلبس الجن كما ولذلك أمر الله عز وجل بالدعاء في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شبر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يقول هنا إذا وقع في الأمة جهل كثير ومن ذلك وقوعه يقول في الربا عدم مقاطعة البنوك الربوية فما هو التوجيه الذي يقوم به العلماء هذا واضح في كلام أهل العلم على أن التحاكم إلى الشريعة كما بناء على هذا الدرس المذكور هنا متعلق بأمر كلي يعني إذا وقع التحاكم إلى الشريعة صلحت الفروع إذا وقع الإخلال بالتحاكم إلى الشريعة ولو في بعض الجوانب فسدت فروع كثيرة فالخلاف فيها خلاف في أمر كلي يعني قضية الحكم بشريعة الله أصل كلي من حيث تعلقه بأمر الخاصة والعامة ومن حيث تعلقه بجزئيات الحياة العامة أيضا ومن حيث تعلقه بأمورك الخاصة في نفسك وبأمورك مع الجماعة ومن حيث تعلقه بالمستجدات الجديدة التي تحدث للأمة ومن خلال تعلقه بأمور المعاملات في جميع الأبواب وإذا وقع الخلل فيه انتشر الخلل في فروع كثيرة ولذلك أكد القرآن عليه كثيرا. القرآن أكد على هذه القضية كثيرا في آيات كثير. وفي سورة البقرة قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام: الكفار والمنافقين والمسلمين ممن كانوا على ما كان مثل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. الخلاف بين الكفار والمسلمين واضح دخول المنافقين في الوسط هنا لانتسابه للدين وتركهم للتحاكم من الشرائع ولهذا ذكرهم الله وذكر شبههم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كيف يكون الفساد في الأرض؟ بالمخالفة عن شريعة الله فالفساد تتفرع له فروع كثيرة، فإذا كان الحكم في الشريعة والمرد إليها في كل أمر وقف الفساد. وهذا العموم المقصود في قول الله تعالى بعد قوله سبحانه وتعالى: "ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكمو إلى الطروط وقد أمروا أن يكفر به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا كيف يكون الضلال بعيد؟ كيف يكون الضلال بعيد؟ في أمر جزئي ولا في أمور كلية وفرع لا تنحصر فهذا من المواضيع الأخرى هذا موضوع ثاني نبه الله عز وجل على أهمية هذا الموضوع فقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم فربط التحاكم بالإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والمواضع في هذا منتشرة في القرآن وكما حرم الله الشرك في ما يتعلق ببعض أنواع العبادة حرم الشرك في التشريع في سورة يقرأها الناس كل جمعة وهي سورة الكف فإن الله ذكر فيها نوعين النوع الأول في قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا والنوع الثاني قال الله عز وجل في آخر السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا فلما ترتب وقوع الفساد في الأرض بسبب ترك التحكم من الشريعة فإن الله عز وجل نبه على ما يقع من هذا الفساد وهو كثير فنبه الله عز وجل عليه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى إذا كثر الفساد عن عن عن وكثر الاختلاف في الحكم بالشرع هذه المخالفات الكثيرة التي تقع والفساد الذي لا ينحصر في فروع كثيرة لابد أن يغطى بعادة آث الجاهليه بالتشريع البشري تأتي الخطورة هنا أولا بالمخالفة عن أحكام الشرع فإذا وقع الانحراف عن أحكام الشريعة وحكم فيها بغير شرع الله ووجدت هذه الفروع الكثيرة التي لا تنحصر في أبواب أخرى فلا بد لها من نظام وحكم فتغطى بالتشريع البشري وهذا الذي وقع في الأمم الأخرى وهو من البدع التي نبه عليها الشاطبي في هذا الكتاب يقول ما رأيك في الدراسة في دول تدعم اليهود دعم قوي وما رأيك في قطع الجزء الأكبر في دراسته فهل يجوز له المواصلة أم يتركه في سبيل الله حتى يتم الأمان والحفظ للضروريات؟ هذا بالنسبة للدارس هذا أمر جزء يتعلق به فما يمكن أن تكلفه الأمة أن يقطع دراسته في الغرب لأجل يقاطع اليهود أو يقاطع من يدعم اليهود هذا يصعب الفتوى فيه لا يمكن بل يقال له كمل دراستك واتق الله وعد إن شاء الله ناصرا للحق معينا لأمتك على الخير لكن صعب ما أحد يستطيع يفتيه أنه يقطع دراسته لكن أنت لو جعلت السؤال بصورة أخرى هذا الصحيح سؤال متعلق بأمر جزئي فلا يقال لمثل هذا أنه يقطع دراسته لكن يقال للأمة كلها بما عندها من مقدرات أنها تقاطع اليهود وتقاطع من يدعم اليهود حتى يشعر الأعداء أن هذه الأمة تستطيع أن تصنع شيئا، لأن الآن الجدل الكثير الآن في الدفاع عن الفلسطينيين عن إخواننا الفلسطينيين والدفاع عن مقدساتنا. الجدل المعروض الآن أن الأمة لا تستطيع الحرب معنا لو أرادت لاستطاعت، لكن في أسباب ليس المقام هنا لذكرها. طيب، سلمنا جدلا. أنكم لا تستطيعون الحرب والقتال سلمنا جدلا أنكم لا تستطيعون الحرب والقتال طيب الغرب له مصالح الذين يدعمون اليهود لهم مصالح كثيرة في العالم الإسلامي إذا قوطعت هذه المصالح فإن هؤلاء سيتأثرون أثرا بالغا وسيترتب على ذلك فوائد كثيرة لا تحصل أولا أنهم سيرفعون القتل عن إخواننا الفلسطينية. هذا أقرب مكسب ينتظر الأمر الثاني أنهم سيشعرون أن لهم أمة تستطيع أن تقاومهم ولو في بعض الأمور الأمر الثاني أن الناس كلهم سيتوحدون على هذه القضية ويشعرون أن عندهم سلاحاً وهو سلاح ضعيف طبعاً يسمونه المقاطعة الاقتصادية يستطيعون أن يجتمعوا عليه فتبدأ الأمة تجتمع ويجتمع ذهنها وفكرها على مقومات أساسية حتى تستطيع أن تقوم وتؤدي دورها. طبعاً في فوائد أخرى كثيرة ما يتعلق باقتصاد المسلمين وتقواية اقتصاد المسلمين وغير ذلك. لكن الفائدة الكبرى أن يعرف العدو أن أمامه أمة قد تستطيع التدخل موقف. لأن الحقيقة إلى الآن ما ما في موقف. موقف واضح للأمة تمثله يؤثر في العدو ما في موقف. فبهذا على الأقل على الحد الأدنى يشعرون أن هذه الأمة ممكن تجتمع على شيء ويمكن تقوم بموقف وهو من أضعف المواقف وهذا الواجب إعادة النظر فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية على مستوى الأمة وأن يترك هذا للشعوب بحيث تصنع ما تريد ما يضيق عليها وسيترتب على هذا خير خير كثير. ثم أيضا الخيار الثاني وهو الدفاع الجهاد والجهاد لا يأتي للامة إلا بخير. والحقيقة أن المرحلة الموجودة الآن والمرحلة القادمة لا بد في المرحلة القادمة من التفكير فيما يتعلق الجهاد. لماذا؟ لأن إخوان الفلسطينيين كانوا يقتلون ولا يقتلون. هذه مرحلة. وأنا الفلسطين في فلسطين وحتى بعض إخواننا في البسنة والهيرسك وبعض المناطق كانوا يقتلون ولا يقتلون الآن نحن دخلنا في مرحلة جديدة يقتلون ويقتلون والذين قتلوا منهم إن شاء الله أمرهم إلى خير ما دام الإنسان دافع عن دينه وعن نفسه فأمره إن شاء الله إلى خير فإذا كانت الأم دخلت في هذه المرحلة، وهو أن فيها من يستطيع أن يقاوم ويقتل ويقتل، فالمرحلة الثانية هي الجهاد فلا بد من الاستعداد له، ولا بد من موقف صحيح. وإذا قيل الأم متفككة، دعوته للعمل للاجتماع. وإذا كان وقال إن العرب لا يمكن أن يستعملون على رأي واحد، العرب عندهم مؤسسات يجتمعون مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ومنظمات المؤتمر الإسلامي وكذا وكذا يجتمعون ويجتمعون في السنة عشر مرات. ويناقشون هذا الموضوع مع الشعوب ويتدخل العلماء في ذلك ويجتمعون فيصلون إن شاء الله إلى شيء أما مجرد التحريك السياسي للمسائل يمينا وشمالا فهذا لا يخدم القضية بصورة صحيحة فالأمة لا بد أن تدخل إلى المرحلة القادمة نحن الآن في مرحلة يقتلون ويقتلون ومن قتل من إخوان, الفلسطينيين من إخوان المسلمين في فلسطين فنرجو له الخير وسيترتب على فعله أثر في نقل الأمة إلى المرحلة القادمة التي لا بد أن يتفاعل عنها الجميع وإلا فإن اليهود لن يرعو في أحد إلا ولا ذمة سيدخل اليهود إلى العالم الإسلامي يأكلون اقتصاد العالم الإسلامي ثم يؤذون المسلمين والضحية أول الضحايا في ذلك هم الذين الآن لا يقفون الموقف الصحيح من هؤلاء. ففترة اليهود فترة عظيمة، ولا بد من مواقف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وأن يكون هناك تفكير جاد في مثل هذه في مثل هذه الأمور من قادة الأمة وعلمائها حتى يصلوا إلى شيء. أما الدخول في الموضوع ثم الانسحاب منه والسكوت لا. لا بد من تطوير الموضوع حتى يستمر ويصل الناس فيه إلى شيء بين واضح. ولا يكون ذلك إلا بالاهتمام والدراسة والنظر والمتابعة والمشاورة وتحريك جميع قطاعات الأمة. ولا يكون ذلك في سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا عشر تستمر القضية. لأن اليهود لا يمكن أن يردوا عن مصالح المسلمين دينهم وأعراضهم وأنفسهم ودمائهم وأموالهم لا يمكن أن يردوا بما قد يتصوره بعض الناس. بسلام ينتهي في سنة أو سنتين أو ثلاث. حتى لو عقدوا سلمًا. بعد هذه الأذية التي لق... لحقت بنا في فلسطين حتى لو عقدوا سلما فإنهم سيستفيدوا من هذا السلم ثم بعد ذلك ينكسون على عقابين فالأمة لابد تستعد لجميع الظروف الأمة لابد بد أن تستعد لجميع الظروف وكونها تستعد وتتحمل مسؤوليتها خيرا من أن لا تصدق مع نفسها ثم تجد العقوبة الشديدة لأن الله عز وجل لا يحاب أحداً إن صدق المسلمون في نصرة أنفسهم ومقدساتهم وإخوانهم هيا الله لهم أسباباً وإن تراجعوا إلى الخلف واكتفوا بالأمور الشكلية وفرحوا بقضية السلم بأنه ينهي القضية فإنهم لن يفلحوا فقضية هذه الأمة أكبر مما يتصوره الناس فينبغي أن تستعد, له تستعد لها لذلك الأمة في جميع أحوالها ولا تزال تعمل لهذه القضية بجد وإخلاص وتفاني وصدق وأخوة إسلامية ومتابعة السنوات الطوال حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا لأهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولينصر أن الله من ينصره إن الله قوي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته